أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون فيابا خضرا, ويلبسون فيابا خضرا من ذهب دوسيا واستبرق متكئين فيها على لراءك نرم الثواب وحسنت مرتفقا